ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله فذله صفا صف كان لهم بنيان منقوص واذا قال موسى لقومه يا قوم لا تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم أَلَمْ نَزَعْ نُفُوسَهُمْ وَأَذَلَّهُمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدين نستورا ومبشرا برسولي يأتي من دعبي ومبشرا برسولي يأتي من دعسمه أحمد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 يا أيها الذين آمنوا هل أضل لكم على جارة تجتم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجادلون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم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 وَاُخْرَى تَحُدُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ مِّنْهُ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قال الأوليون نحن أصحاب الله فأمن الصائفة من من الإسرار فأمن الصائفة من من الإسرار وكثر الصائفة. أَيُّهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَظِّمُوا هِمَّتَهُمْ فَأَصْبَحُوا ضَارِّي